الحق من ربك يعني حقي اوى اوى خدتني شتب حقشنا خديا حقنا اوى اوى جهو فلا تكونن من الممتري بجأي محمد تو اشوان كسانبه يبشكت هنددا بقف قبلها قبل درست بقبل إبراهيمي